Alam akan tahu fatah عليكم, fakrakom apa yang terser dari Al-Quran. Alam akan, akan ada yang mera dan yang lain yang terjatuh di bumi berkat Allah dan yang lain yang berjuang demi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 فإذا نقرف الناقور فذلك يومئذ يوم إذن يوم النعسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم مدد وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا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 يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصعاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر Katakanlah: "Tidaklah kamu di antara orang-orang yang beribadah, dan tidaklah kamu memakan makanan orang miskin, dan tidaklah kamu berperang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 بَلَّا بل يَخَافُونَ الْآخِرَةِ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةِ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةِ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ بسم الله الرحمن الرحيم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 ما كفورة إن أعطنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورة عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا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 ان هذي تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاؤون الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم